وَهُو الذيذ يُرسللُ الْ الرِياحبُشْرًا بَن يَدي رَرحْمَتِهِ حتىَ إِذَا أَقلد صَحابًا فِقالَاًا سُقُناهُ لِبلَد مَد سُقُناهُ لِبلَد مَثِ فَأَزَلناابِِماء فَأَخرَ جنابِهِ مِن كلُل للِ